وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظن أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه للكونن من الشاكرين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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا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 أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا، كألم تغنى بالأمس؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.